و م س أ ل ة من مسائل الدين العظمى س أ ت ح د ث عن ا ل إ ي م ا ن الذي هو النور المتوقد و ا ل ط ا ق ة ا ل م ت و ه ج ة في نفوس وصدور المؤمنين ا ل إ ي م ا ن الذي يغير ح ي ا ة الناس ر أ س ا على عقب و ي أ خ ذ ه م نحو المراقي والكمالات ا ل إ ي م ا ن ا ل ق و ة العظمى التي لا تواجه ولا تجابه ولا ي ت ح د ه ا أ ح د ا ل إ ي م ا ن واليقين و س أ ب د أ ا ل ح ل ق ة بسؤال ليس للتشكيك و إ ن م ا ل ل ت أ ك ي د هل نحن مؤمنون و ا ل إ ج ا ب ة نعم الحمد لله امنا بالله ر ب و امنا بالنبي صلى الله عليه و سلم رسوله و امنا بكل رسول الله الذين أ م ر ن ا ب أ ن نؤمن بهم امنا ب ا ل م ل ا ئ ك ة امنا باليوم ا ل آ خ ر بكل تفاصيله و الغيبيات الكبرى ا ل ج ن ة و النار و ا ل ق ي ا م ة و الحشر و الصراط و الميزان و نعيم القبر و عذابه امنا باليوم ا ل آ خ ر امنا بالقدر بخيره وشره امنا بالكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسله امنا بان لهذا الكون خالقا مدبرا والها مصرفا وان الوجود في ق ب ض ة الله جل جلاله وانه لا يفلت احد من قبضته ولا يخرج احد على سلطانه او عن سلطانه امنا ب أ ن الله رب العالمين و أ ي ق ن ا بذلك ما ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن ليس مجرد التصديق والتصور المعرفي فقط ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ق ر ا ر واليقين الجازم والاعتقاد الحازم الذي لا يتطرق إ ل ي ه شك ولا يعتريه نقص ولا ظن ل ل ا ا إ ي م كما قاد الحسن البصري يعرفه أ ن تكون بما في يد الله أ و ث ق مما في يدك ا ل إ ي م ا ن أ ن تعامل الله ب ا ل ث ق ة و أ ن تعامل الله باليقين و أ ن تدرك إ د ر ا ك ا جازما ينعكس على حياتك وعلى تصرفاتك وهذا معنى قولنا ا ل إ ي م ا ن عند السلف اعتقاد وقول وعمل نعم ليس الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل نعم ا ل إ ي م ا ن اعتقاد بالجنان وتصديق ب ا ل أ ر ك ا ن و ط ا ع ة للرحمن و م ع ص ي ة للشيطان ا ل إ ي م ا ن أ ع ظ م شيء في ديننا و أ ع ظ م شيء في وجودنا و أ ع ظ م شيء في حياتنا هذا الإيمان العظيم ليس بالادعاء قالت ا ل أ ع ر ا ب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن ق ل و ا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم ا ل إ ي م ا ن شيء شفاف ورقيق يتسرب إ ل ى النفس ويتسلل إ ل ى الفؤاد نور يدخل القلب فيشرق القلب و يضيء الناس يتلذذون بالمنكر و يستمتعون به و هو تجده منقبض و مستاء يتلذذ ب م ن ا ج ا ة الله و ب ا ل أ س ح ا ر و بقيام الليل و بتدبر القران آ ن كان لذلك ع ث م ابن عثمان ف ا ر رضي الله عنه يقول عنه بن عفار رضي الله عنه يقول لو آ م ن ت م حق ا ل إ ي م ا ن لما شبعت قلوبكم من كلام الرحمن الذي يتلذذ ب ا ل أ غ ا ن ي ويطرب للموسيقى هذا ل أ ن في قلبه هذه ا ل أ م و ر أ م ا الذي يبكي ل ل ق ر آ ن يخرون ل ل أ ذ ق ا ن ي ب ك و ن ويزيدهم خشوعا هم المؤمنون نعم إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا و ك ل م ة حق فيها إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن من الناس من هو مؤمن مزيف مؤمن مدعي مؤمن بالشعارات مؤمن نظريا مؤمن ظاهريا اما الايمان الحقيقي الذي توقن بان الله مطلع عليك ويراقبك يجعلك تستقيم فيما تقول وفيما تكتب وفيما ترى وفيما تتكلم حتى في خواطرك لان البشر إذا لم يطلعوا على الخواطر فإن الله يعلم السر اذا فإن واخفى هذه ا ل د ر ج ة من ا ل ص ل ة والتعلق والتعظيم و ا ل إ ج ل ا ل هو ا ل إ ي م ا ن ب ب س ا ط ة هل نحن مؤمنون علينا أ ن ن ق ر أ صفاتهم في ص و ر ة سميت باسمهم المؤمنون صورة تسمى بصورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون المؤمنون الذين آمنوا وأيقنوا واستيقنوا تسمى المؤمنين الذين أفلح قد و ا ع ت ق د و ا و جزمو ا و أ د ر ك و ا و أ ق ر و ا و ق ر ف يقلو بهم ص ف ا ت ه م ا ل ذ ي ن هم في صلاتهم خ ا ش ع و ن و ا لذين هم عن اللغوي ع ر ض و ن و ا لذين هم ل ل ز ك ا ة ف ا ع ل و ن و ا لذين هم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 كل ص ف ة تحتاج إ ل ى ح ل ق ة من حلقات إ ش ا ر ا ت ولكن هذه الصفات د م ع ت في أ م ر ي ن في عبادات وأخلاقية واخلاق ومعاملات عبادات خاشعون عبادة هم عن اللغو معرضون سلوك هم فاعلون عبادة هم محافظون إلا على المؤنون الذين صلاتهم والذين اللغو والذين للزكاة والذين حافظون إلا أزواجهم أم أيمانهم قد أفلح أم في لفروجهم فإنهم سلوك ملكة هم هم هم ملومين سلوك غير فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون سلوك والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون سلوك والذين هم على صلواتهم يحافظون ع ب ا د ة ا ل إ ي م ا ن يقين ومعتقد وتصور صحيح للكون وللوجود يقين جازم و إ د ر ا ك قاطع بان الله كل شيء بيد الله و أ ن ما قاله الله حق و أ ن م ا أ ن ز ل ه في كتابه ا ل صدق و أ ن ك ينبغي أ ن تخضع له وان أ ن تذعن ل ل س ط ه وأن تذل لجلاله و أ ن تكون عبدا طائعا منقادا مسكينا ذليلا حسيرا كسيرا بين يدي ربه مولاه هذا اختصار ل الإيمان يولد العبادة الصحيحة والسلوك القويم ي ي ق ن وهذا هذا ا أرجو أن لا يكون لا مخلا لي قد أ ف ل ح المؤمنون حتى قوله تعالى أ و ل ئ ك على وعلى صلواتهم يحافظون بذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة نكون قد علمنا أ ن هذا ا ل إ ي م ا ن شيء عظيم يقوم على ظاهر فيه ا س ت ق ا م ة وعلى باطن فيه يقين يقوم ا ل إ ي م ا ن على اعتقاد وعمل ل على ق و وعلى فعل وبالتالي نستطيع أ ن نجزم عندها ب أ ن ن ا نحتاج جميعا في هذا العصر الذي اهتزت فيه ثواب اليقين واهتزت فيه حقائق ا ل إ ي م ا ن في عصرنا أ ن نقول ب أ ن ن ا فعلا نحتاج لهذا اليقين إ م ا نحتاج لهذا ا ن ل ي كيف نكسبه عبر قراءة القرآن وعبر ا الله ل ل ملكوت ت ت أ م في ا العظيم هذا الوجود ل ى ع في و حضور حلق العلم والدرس و م ل ا ز م ة الاخيار من المؤمنين إ ل ى غير ذلك هذا مما ينمي ا ل إ ي م ا ن ويحفظه ويثبته أ م ا وجود ا ل إ ي م ا ن أ ص ل ا ف إ ن ه من رب ا ل ع ز ة والجلال هو الذي يهب ا ل إ ي م ا ن ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم وكره إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون ن س أ ل الله أ ن نكون منهم و أ ج ع د ن ا منهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على استماعكم و إ ن ص ا ت ك م والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته